نفع العبادة راجع للعابد لا للمعبود نفع العبادة راجع للعابد لا للمعبود لما أمر الله عز وجل بعبادته ما كان هذا لنفع يعود إليه بل الله جل وعلا غني عن العباد وعبادتهم فلا حاجه له بها ولا إعزاز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 لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا إن العبادة راجع نفسها, نفسها للعباد قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال العلماء كل يريدك له إلا الله فإنما يريدك لك العبادة نفرها للعابد بها سعادته وصلاحه وكماله وبها نيل رحمة ربه ونجاته من أدابه